وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَلِتَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَوْنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ أَن تَرْضَوْا 119. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسترشرون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 أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَفْهَمُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ غَرَّ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ 119. ثم من صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 110. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين 117. رؤوف رحيم 118. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله, إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 119. بسم الله الرحمن الرحيم الْإِ بْلاَ مُرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أُنذِرَ النَّاسَ وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا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 129. إن الذين لا يرضون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون 120. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 121. 111. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 112. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين